وَبِسْمَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَضْغَانَ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ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 تмир تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقير فكيف كان عذابه ونذور ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت 117. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 118. ألقي الذكر عليه من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 أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فكانوا كهشيم محتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ كذبت قوم نوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجذي من شكر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 بكرة عذاب مستقر، فذوق عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ ولقد جاء آل في رعون نذر. كذبوا بآياتنا كلذا فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر اففاركم خير من أولئكم ام لكم برائه في الذبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الذبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر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 111. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 112. وكل شيء فعلوه في الزبر 113. وكل صغير وكبير مستطر إن تقينا في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر